جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق فعن الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين. آمين. آمين. آمين. يقول قلتم بارك الله فيكم بالأمس أن العباس رضي الله عنه أسلم أسلم بعد الأسري آمين. فهل بقي في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم أم رجع إلى, إلى مكة لأنه لم تذكر له مواقف مع المسلمين في المدينة بعد غزوة بدر كان العباس <تصفيق> عم النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا بالأمس من جملة الأسارة السبعين في غزوة بدر الكبرى واختلف هل كان إسلامه في تلك الغزوة لما أسر أو كان على الإسلام قبل ذلك قولان لأهل العلم وجاء عنه رضي الله عنه أن أنه قال كنت مسلما قبل ذلك إلا أن القوم استكرهوني، إلا أن القوم استكرهوني ولم يعفه عليه الصلاة والسلام من الفدية والفداء الذي جعله عليه الصلاة والسلام على الاساره وجاء بعض الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم إعفاءه في ذلك فلم يعفي عليه الصلاة والسلام بل دفع الفدية وكان دفع أكثر من غيره كان دفع أكثر من غيره وكانت الفدية تتفاوت بحسب حال الشخص وقدرة أهله على الفداء ففدي ب... ولما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه على الإسلام أخبره صلى الله عليه وسلم بأنه لا, لا يعفيه هذا من الفداء ودفع الفدية وبعد ذلك رضي الله عنه تمنى أن لو ضاعف الفدية لقوله تعالى قل لمن في أيديكم من الأسرى إن قل لمن في أيديكم من الأسرة يعلم الله فيكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فكان يتحدث بذلك ويقول إن الله عز وجل أعطاني أضعاف ذلك مع ما من الله بي علي به من الإسلام والهداية لهذا الدين فكان تمنى لو أنه دفع فدية أكثر لأن الله سبحانه وتعالى يقول يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فقال اوتيتم في الإسلام خيرا يعني عظيما اضعاف ما, ما كنت دفعته في الفديه اي مما حصلوه في الغنائم وفي المعارك التي خاضوها وكان يعني كان رضي, رضي الله عنه وارضاه تمنى أن لو كان دفع أكثر من ذلك فالذي جاء في السيرة أنه رجع إلى مكة في بعد الفداء، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم هل يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البقاء بالمدينة وعدم الخروج إلى أحد وهل كانت المصلحة في البقاء أفضل من الخروج النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل جيش المشركين لمقاتلة المسلمين كان يبحث في الأصلح ويشاور الصحابة رضي الله عنهم في ذلك على مبدأه عليه الصلاة والسلام في الشورى ومر معنا صلى الله عليه وسلم مشاورته لأصحابه في غزوة بدر فكان يشاورهم وقد أمره الله بذلك قال وشاورهم في الأمر فاستشار عليه الصلاة والسلام أصحابه هل يخرج لملاقاتهم عند احد او انه يبقى في المدينة أنه يبقى في المدينة، وكل النظرين نظر في الأصلح في ملاقات هؤلاء الاعداء هل اصح ان يبقوا في المدينة ويجابهوهم بالقتال اذا دخلوا عليهم أو انهم يخرجون لملاقاتهم فكان فضلاء وخيار الصحابه رضي الله عنهم متشجعين ل القتال وبخاصة من لم يتمكنوا من المشاركة في غزوة بدر وقد عرفنا في غزوة بدر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل لها احتفالا كبيرا وطلب من كان ظهره حاضرا أن يخرج معه واستأذنوا بعض الصحابة أن يذهبوا إلى عالية المدينة لا من هناك بالظهر فلم يأذن مع غاية حرصهم وشدة رغبتهم في المشاركة فلم يأذن لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فكان هؤلاء في غاية الشوق في للمشاركة في القتال في سبيل الله فكانوا يحثون النبي بل يلحون عليه صلى الله عليه وسلم أن يخرج لملاقاتهم عند أحد نعم يقول أعاني نوعا من أنواع التطير حيث أنني إذا وخذني إصبع قدم اليسرى أتشائم وأقول بأنه سيحدث شيء سيحدث شيء سيء وفي بعض الأحيان يحدث فعلا وإذا وخذني إصبع قدم اليمنى أسعد وفي بعض الأحيان يحدث شيء يسرني أرشدوني ما الصواب هذا من الشيطان وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له وقال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيره والطيرة جاء الإسلام بذمها جاء الإسلام بذمها قال ويعجبني الفأل فسئل عنه عليه الصلاة والسلام فقال الكلمة الطيبة يسمعها المسلم والأمور مقدرة ومكتوبة وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ووخزه في اصبع الإنسان اليسرى أو نحو ذلك لا علاقة لها إطلاقا بالأمر ولكن هذا من الشيطان هذا من الشيطان والواجب على هذا السائل أن يكف عن هذا التطير وألا لا يربط بين الأحداث التي تقع له بين اصبعيه الأيسر في الأمور التي لا تعجبه والأيمن في الأمور التي تعجبه هذا كله من الشيطان والواجب عليه أن يكف عن ذلك نعم يقول بارك الله فيكم هناك كتاب صغير فيه الأذكار والأدعية المخصصة لأداء العمرة فهل هناك ادعيه وأذكار خاصة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة وما حكم اقتناء هذا الكتاب لا ليس الأمر كما قال السائل كتاب صغير كتب كثيرة صغيرة كتب صغيرة كثيرة فيها ادعيه مخصصة لأعمال الحج والعمرة ويثبت فيها مثلا الشوط الأول من الطواف يدعى بكذا والشوط الثاني يدعى بكذا والثالث بكذا وبعد الطواف كذا وعند دخول البيت كذا وبعد صلاة الركعتين يدعى بكذا وفي المسعى أيضا الشوط الأول والثاني كل شوط يخصص له دعاء وهذا كله مما لا أصل له ومثل هذه الكتب ينبغي ألا يقتنيها الحاج والمعتمر وفي طوافه وفي سعيه يذكر الله ويقرأ ما تيسر من القرآن ويسبح ويهلل ويدعو الله سبحانه وتعالى بما تيسر من الأدعية أما قراءة هذه الكتب التي يخصص فيها تلك التخصيصات هذا ليس له أصل وقد قال أهل العلم قديما من خصص فقد شرع فكيف يقال بلا دليل هذا للشوط الأول وهذا للشوط الثاني وهذا للشوط الثالث بلا دليل ولا مستند على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة في هذا الباب معروفة من قول نبينا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فعلى المسلم ان يتجنب مثل هذه الكتب وأن يدعو بما تيسر من الدعاء ويذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ويقرأ ما تيسر من القرآن دون أن يستغل بمثل هذه الأدعية التي لا أصل لها نعم. السلام الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الصمد رب السموات